لَمْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَتْبَعَنَّ كَمَا لَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَمَسْتَطْعِنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ Vallah yerim nehumle Kelly